السلام عليكم للرب إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوه بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئة عملنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبد رسوله. هذا لقاء يتجدد وتحدثنا في المرة السابقة عن الممنوع من الصرف أقدم بس قاعد قلنا أننا الممنوع من الصرف هو الممنوع من, ممنوع من يعني الممنوع من الصرف يعد ممنوع من الممنوع من التنوين. ويمنع من الصرف العلة واحدة كم حدا؟ ثلاث واحد. المؤنث المختوم بألف التأنيس المقصورة زي سلمة وسعدة وليلة وكبرى وصغرى والاسم المقصور هو الاسم المختوم بألف لازمة مفتوح ما قبله اتنين المؤنث المختوم بألف التأنيس الممدودة زي حسناء، صحراء وهيفاء وعلياء وأسماء ثلاثة صيغة منتهى الجموع إيه هي صيغة منتهى الجموع شباب م? بعد ألف جمع حرفين أو ثلاثة أو صدّهما ساكت قلنا هناك شرط أن الأعراب المبني من الصرف يرفع بالضمّة وينصب ويجر وينصب ويجربي الفتح وقلنا هناك يشترط في الاسم ليعرب هذا الاعراب ألا وألا ألا يعرف وألا يضاف فإذا عرف أو أضيف يجرب الايه بالكسرة طيب مثال لممنوع من الصرف المجرور بالفتحة ها؟ صليت في مساجد نظيفة أقول صليت في مساجد دا طيب إذا قلت صليت في مساجدي وأقول لك صوب الخطأ ماذا تقول أو المساجدة طب لو أنا عايزها مساجدي قل صليت في المساجد أو صليت في مساجدي المدينة صليت في مساجدي المدينة فيمنع النصر في العلة واحدة كم حاجة تكرار بيعلم الشطة المختوم بألف التأنيث المقصورة تحتفظ ألف ص للمؤنث المختوم بألف التأنيث المقصورة والمؤنث المختوم بألف التأنيث الممدودة وصيغه منتهى الجموع منتهى الجموع منتهى الجموع هي كل جمع تكسير بعد ألف جمع حرفين او ثلاثه الممنوع من الصرف للعلتين العالمية و. كنا ذكرنا جملة عمر ونوران راحوا اليابان وأحمد رمضان راح برسايد. قلنا إذا ذكرت العالمية يذكر العالمية معها شيء العالمية و. العالمية و. وعمر العالمية وإيه؟ العالمية والعدل عمر وزحل وزفر وهبل وجحة طيب نوران عالمية وتأنيث العالمية والتأنيث وقلنا أن المؤنث ينقسم إلى ثلاثة مؤنث لفظي مؤنث معنوي مؤنث لفظي معنوي مؤنث لفظي هو إيه مؤنث لفظي هو أي هو مذكر ولا حيقته علامت التأنيث زي معاوية وحمزة وطلحة وأسامه مؤنث معنوي زي ايه هو المؤنث المعنوي المؤنث المعنوي هو مؤنث خالي من علامة التأميس زي سعاد وزينب وصحر وصمر مؤنث لفظي ومعنوي مؤنث لحقاته علامة التأميس زي فاطمة وعائشة وحفصة وسلمة وسعادة وصغرة وأسماء وهيفاء وعلياء كل دول مؤنث وفي علامة إيش مزكرة ها مزاكة. اليوم إن شاء الله نتحدث عن علامة الجزم علامة الجزم قال وللجزم علامتان السكون والحذف إذا قلت للجزم علامتان يعرفها زين. هقول للجزم علامتان ولا للجزم علامتين. تان ولا تين. تين ولا تان. آخر كلام. تين له. بمين؟ وللجزم للجزم علامته. مه الامضية. جرت الجزء وعلامتان. الأصل هي علامتان للجز، فخبر مقدم ومبتدع مؤخر. أقول في بيتنا رجل، في بيتنا رجل. أصل الجملة رجل في بيتنا. إذا في بيتنا جر ومجرور، خبر مقدم ورجل مبتدع مؤخر. فقولي الجزمي. علامتان للبيت مدخلات صح كده طيب اسأل سؤال هايس حد يجيب لي جملة <تصفيق> ها هم دلوقتي ولا بليهن لا أنا لقيت ما فيش مراجعة فاناس كدت لكن احنا قلنا ان كل اسماء الانبياء ممنوعة من الصرف للعالمية والعجمى الا خمسة مجموعين في كلمة صان شاملة صاد صالح والنون نوح والشين شعيب والمين محمد واللام لوط والهاء هود كل اسماء الانبياء ممنوعة من الصرف للعالمية والعجمى لما يقول لي استخرج ممنوع من الصرف لقيت ابراهيم أقول لإبراهيم ممنوع من الصرف والعلّة العلمية والعجم إدريس عالمية وعجم يالآية في صورة هود يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا لإن الممنوع من الصرف بيرفع بالضم وينصب ويقر بالفتحة وينصب ويقر بالفتحة يعرب هذا الإعراب بشرط ألا يعرف ولا يضاف ألا يعرف ولا يضاف فإذا عرف أو أضيف يقرب الكسر قال وللجزم علامتان السكون والحذف ماشي طيب نتكلم عن موضع السكون فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر عندي الفعل المضارع ينقسم قسمين يا صحيح يا معتل صحيح يعني ايه يعني آخر حرف صحيح حروف العلة مجموعة في كلمة واي الواو والألف واليا واو والف ويا وي وي وي وي وي. اذا اي فعل مختوم بواو او الف او يا بس انا فعل ايه فعل معتل اما اقول المعلم لم يشرح الدرس لم يشرح الدرس فين الفعل في الجملة دي يشرح ماضي ولا مضارع ولا أمر مضارع سبق بإيش بلم لم دي بتشتغل إيه أداة جزم إذن الفعل المضارع اللي وراها ماله مجزوه وعلامة جزمه إيه أتوقف شوية لقيت الحق حرف صحيح أقول لم يشرح يبقى فعل مضارع مجزوم وعلمة جزمه الايه؟ السكون ليه؟ لانه صحيح الاخر لم يكتب لم يكتب برضه صحيح يبقى الفعل الصحيح بيوجزن بالايه؟ بالسكون ماشي صحيح يعني ايه؟ اخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة التي هي الالف والواو والياء طيب صورة البينة بدايتها تقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين طيب كلمة كفروا إيه اللحنة أو الخطأ اللي ممكن يقع فيها القارئ للقرآن في هذه الكلمة وديت خطأ مشهور بسبب اللهجات عند الخليجيين عموما حتى القراء المشاهير، ها ان الفاء بتقرأ حرف في باللغة الانجليزية الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم الذين ايه كفروا لو عندك اي شريط للقراء حتى المشاهير؟ شغله على الفاء اللي بسط الكلمة لم يكن الذين كفروا لم يكن الذين ايه كفروا فهذا خطأ ولا احنا مشهور عند الذين يقرؤون القرآن طيب لم يكن يكن دي اصلها ايه لا اصلها يكون يبقى لم يكن الذين كفروا مشركين لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين طيب يكون دي فعل صحيح ولا معتل فعل صحيح مجزوم بايه مجزوم بإيه بلم وعلمت جزمه السكون طب كيف وصلت يكون بقت يكون ليه يكون دي بقت يكون لما نمجى طبق القاعدة أقول يكون فعل مضارع مجزوم بلم وعلمت جزم السكون لأنه صحيح الآخر يعني أنه نحط عليها إيه سكون طب الواو دي راح تفين يكون دي تخيلينها ليه الوو دي راحت فين؟ الوو دي حرف علة وحروف العلة كلها سكنة واللغة العربية تكره التقاء الساكنين فسكن وسكن مينفعش نعمل ايه؟ نحذف السكن الاولاني بقت ايه؟ لم يكن يبقى ميجي واحد يقولك انت درست الجزم فالجزم فعل الصعي الاخر بيجزم بالسكون طب يكون يا يكون بقيت يكون إزاي تعرف له الحكاية حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها لم يكد ديت أصلها إيه لم يكاد يراها فعل مضارع مجزوم بلام معلامة الجزم السكون والالف حرف ساكن واللغة العربية تقرأ التقاء الساكنين فإحنا حذفنا الساكن الإيه؟ الأولاني فصارت لم يكد لم يكد يراها إذا الفعل المضارع صحيح الآخر يجزم بالسكون إذا سألت سؤال متى يجزم المضارع بالسكون الإجابة إذا كان صحيح الآخر يجزم المضارع بالسكون إذا كان صحيح الآخر مثال لم يشرح المعلم الدرس لم يفهم الطالب الدرس ماشي الفعل المعتل الآخر الفعل المعتل الآخر بقى حذف إذن عنده في الحذف حذفين حذف حرف العلة وحذف النون لو كان من الأفعال الخمس لما مثلا أقول يأتي يأتي ده فعل ماله له ما له معتلل آخر آخره إيه آخره ياء أما أقول لم يأتي الشيخ بعد لم يأتي الشيخ يبقى لم أدت جزمه يأت وبحط كسرة تحت التاء ليه عوض عن الياء المحذوفة فتبقى يأت فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم حذف حرف العلم حذف حرف العلم ماشي يبقى الفعل المعتل الآخر يجزم بإيش أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أينما تكون أينما دي أداة جزم بس سيدي بتجزم كم فعل. بتجزم فعلين اسمها أداة تجزم فعلين الفعل الأولاني بسميه فعل الشرط والفعل الثاني بسميه جواب الشرط أداة الشرط يدي تجزم يبقى لازم الفعل اللي وراها يكون مجزوم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا تكونوا يفكرني تكونوا ده بإيه بإيه؟ بالأفعال الخمسة بارك الله فيه إيه هي الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة تكونوا أصلها إيه؟ تكونون لما دخلت عليه أينما جزم بحذف النون فصارت أينما تكونوا يأت أصلها إيه؟ اصلاح ايه؟ يأتي اصلاح ايه؟ يأتي فده جواب شرط مجزوم بحذف حرف العلة جواب شرط مجزوم بحذف حرف العلة يبقى اذاً عندي المضارع الصحيح الآخر يجزم بايه؟ يجزم بايه؟ بالسكون ومعتل الآخر وحروف العلة هي ايش؟ اللي مجموعة في كلمه واي خلاص الحذف الثاني حذف النون متى تحذف النون في الافعال الخمسه ما هي الافعال الخمسه كل فعل مضارع اتصل به الف الاثنين او والجماعة الجماعه او ياء المخاطبه كل فعل مضارع اتصل به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون قال الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم استخرج فعل النرفع الخمسة ما فيش وسارعوا ممتاز هو بيقول ما فيش وأنت بتقول له ممتاز آه ما فيش ما فيش مش عارف طيب سارعوا من فاش فعل النرفع الخمسة لا ما ينفعش فعل من أفعال خمسة ليه؟ إننا قلنا أن الأفعال الخمسة لها شرطين الشرط الأول أن يكون فعلا مضارعا الشرط الثاني أن يتصل به واحدة من ثلاث. ألف الاثنين أو هو الجماعة أو ياء المخاطب فسريعوا فعل إيه؟ أمر فعل إيه؟ أمر والفعل الأمر ده مبني ولا معرب مبني طيب ده مبني على إيه؟ مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة إذن مش ساعة ما شوف واو الجماعة همجائل على طول فعل إنه لا فعل خمسة لا ده مطب طيب يعني ايه مطب يقولك ده ده مطب صناعي اللي من فوق لتحت اللي بتعمل في الشوارع ده اسمه مقب ومن تحت الفوق اسمه مطب يبقى ما ينفعش أعمل فيك مطب الفوق وما هعمل فيك مطب الايه لتحت في أي واحد هناك يا ده ده مليان مطبات هو المطب بيبقى كده فاللي تجويفه الأعلى اسمه مقب واللي لتحت اسمه مطب حلوة ماشي <تصفيق> ما؟ <تصفيق> أهم شيء قلوبنا مباش فيها ولا من ده ولا من ده ربنا نقق قلوبنا اياكم موضع أو مواضع الحذف قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون يبقى الحذف ليه كم موضع يا شباب موضعين الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر يعني محتل الآخر يعني آخره ألف واو أو, أو, أو ياء طيب يسعى آخره ألف واو أو أو يا يا ها يسعى ألف يا هي يا يا يا ألف طب إزاي فر يسعى دي ألف اللي عرفت إن هي ألف إني ما قبلها مفتوح طبيا يقضي دي ليه؟ لإني ما قبلها مكسور ناشي يعطي يحيي يهدي طيب أما أقول لم يسعى المقصر إلى المجد لم يسعى فأقول لك صوب الخطأ سيكون الخطأ إيه؟ لم يسعى لم يأتي المعلم أقول لم يأتي لم أدت جازي ولما أدت جازي اقترب الامتحان ولما يذاكر الطالب ما الفرق بين لم ولما يعني ما أقول لم يأتي الشيخ لما يأتي الشيخ في فرق ما بينهم ايه الفرق في المعنى في المعنى في المعنى لم سنة يأتي بشيء حلو الكلام لم يأت يعني مش جي خالص لما يأت يعني ما مجاش بس على ايه على وصول في الانتظار مشى شباب اذا لم يسع علي الى المجد مسعاش ويسع فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلم عشان كده لما جاي أقرأ في الآية أينما تكونوا يأتي بكم الله هاجت تحت التاء كسرة الكسرة دي بتاعت ايه لا بتاعت الجزمة وفي جزمة بالكسرة ها الكسرة دي عوض عن الياء المحذوف أمول لم ياسعاء أجد على العين فتحة. الفتحة ديت هي إيه؟ عوض عن الألف المحدودة. لم يدعو محمد إلى الشر. لم يدعو. يدعو. العين عليها ضمة. الضمة دي بتاعة إيه؟ يعني العين عليها ضمة. وما أقول لك أعرف. تقول لي فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حرف حرف العلة. المول الو... ال الضمة دي محوطة له. عوض عن الواو هي واو ولا واو آخر كلام واو برئة كده مش واو خلاص طيب ألم أدوات الجزم عندي أدوات بتجزم فعل واحد يعني الأدوات اللي أنا أقولها دي تجد في الجملة فعل واحد اللي هي لم ولما ولن هي ولم الأمر لم ولما ولن ناهية ولام الأمر دول بيجزبوا كم فعل فعلا واحدا إذن الجملة اللي فيها أداء من الأدوات دية مش هلا يفعل غير فعل واحد مش هلا يفعل غير فعل واحد طيب مين يجيب لي آية فيها لام الأمر ها لينفق ذو ساعة من ساعة شروطة دي نافي كلام الطلب. ناشي أدوات بتجزم فعلين احنا بنقسمها ثلاث تقسيمات. إمبراطوريت الهمزه. إن وأين وأيان وأينما وأن. إن وأين إن وأين وأيان وأينما وأن. والأدوات ديت بتدخل في أسلوب اسمه أسلوب الشرط وأسلوب الشرط عايز فعلي وجواب أينما تكونوا يدرككم الموت فين فعل الشرط تكونوا فين جوابه يدرككم الموت عندي أمبراطورية مين من ومهما وما ومتى من يهن يسهل الهوان عليه من يهن يسهل الهوان عليه هي يهن دي أصلها إيه أصلها يهون يبقى الفعل ده مجزوم بإيه بالسكون من يهن أصلها إيه يهون المال صارت يهن إزاي قلنا ده مكزون بالسكون لنصع الآخر والواو حرف علة ساكن واللغة العربية تكره التقاء الساكنين نحذف الساكن الأولاني بقت إيه من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه من اللي قال لي لابده لا, لا لا أنا أقول لكم كنيته وأنت تقول اسمه ايه كنيته أبو الطيب اسمه ايه أبو الطيب كنيته والمتنبي لقبه زي أبو بكر الصديق اسمه ايه عبد الله اسمه وأبو قحافة كنية أبيه هو اسمه ايه ابو اسمه ايه ابو بكر اسمه ها عبد الله بن عثمان بن عامر فأبو قحافة كنيته كن أبو بكر كنيته وأبو قحافة كنيته أبيه والصديق لقبه أبو الطيب كونية والمتنبي لقبه واسمه أحمد بن الحسين أحمد ابن الحسين أشهر بيت قاله المتنبي البيت الذي قتل صاحبه الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم طبعا خرج المتنبي يوما مع غلام له طلع عليه خطة طريق فالمتنبي فر يا روح ما بعدك روح فناده الغلام قال له يا سيدي ألست أنت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاص والقلم رجع وعرف أنه يموت بس عنده مبدأ فقتل هو بيموت كده نظر إلى الغلام وقال له قتلتني فاشتهر هذا البيت بالبيت الذي قتل صاحبه. البيت اللي بعده بقى أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي أو وأسمعت كلماتي من به صمم شفت الكلام الجميل يعني كلام سمعات وعدسات أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم من يهن من يهن يسهل الهوان علي يبقى من؟ ومهما وما ومتى يبقى عند امبراطورية الهامزة وامبراطورية مين؟ مين؟ عند بعد كده حيثومة وكيفامة يسمعها أدوات اللي ايه؟ إيه الجزء؟ الأربعة لولانيين بيجزموا فعل واحد والباقي بيجزم ايه؟ فعلين وبيسمى هذا أسلوب الايه؟ سلوب الشرط يتكون من أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط الموضع الثاني الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون. طيب الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل بي ألف الاثنين أوهو الجماعة أويا طب دول صاروا كم فعل ثلاثة لماذا سميت الأفعال الخمسة بالأفعال الخمسة منادى قريب وبعيد نحن لا يجب أن صح النوم ها أفعال الخمسة المفترضي بخمسة أما أقول كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أو هو الجماعة أو هي المخطبة بلت الأفعال الايه الثلاثة لماذا سمت الأفعال الخمسة لأن مخاطب وغائب مخاطب وغائب وغائبة بقول يضربان وتضربان تضربون ويضربون وتضربين صاروا كاما خمسة والأفعال الخمسة يا كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو هو الجماعة أو يا المخاطب ترفع الأفعال الخمسة به ثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون يبقى مراجعة سريعة كده اختصار اللي قلناه الفعل المضارع يجزم بالسكون أو الحذف السكون أو السكون علامة للفعل المضارع صحيح الآخر والحذف في موضعين الموضع الأول الفعل المضارع المعتر للآخر وحروف العلة هي واء ألف يا اللي هي مجموعة كلمة واي يجزم بحذف حرف العلة إذاً بقى لو سمعت إعلاما من الإعلاميين بقى إيه الإعلاميين ويقول ما زلنا في استقبال في انتظار الضيف الضيف لم يأتي بعد لم يأتي تقول له صحح ايه صحح اوضاعك الضيف لم يأت بعد لان فرق يا اخواننا بين الحركة الحركة والحرف انا لو اجبعت الحركة تجيب لي ايه تيجيب لي حرف انا لو اجبعت الضمة الصغيرة دي تبقت ايه بقت ولو اجبعت الفتحة هتجيب لي اليف ولو اجبعت الكسرة تجيب لي تجيب لي ايه يبقى اذا يجزم بالحذف فعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة ماشي؟ طيب حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها يكدية أصلها إيه؟ يكاد مضارع مجزوم بلا معلمة جزمه السكون ليه يكاد بقت يكد؟ لأن الألف حرف علة وحروف العلة سواكن واللول العربية تكره التقاء الساكنين في السكن الأولين تبقى إيه؟ لم يكد وزيها؟ لم يكن الذين كفروا خلاص لما دلوقتي انتهينا من موضع السكون هذا والحمد لله رب العالمين اقول خولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته